وَلا تَوت النَّ إلَّ وَأَْنتُم مُصِْمون يا أيأَه سُتَّقُو بَّكم الذي خ َ ل َ ك ُ م منِ ن َ ن ف س ْ وَائِلَ وَخَلَقَ منِنْهَا زَوجَهَا و َ ب ث م ِ ن ه ُ م َ ا لج ك َ ا وَِساء وَاتَّبُ الله الذي تَساءونَ ب ه ِ ا وَأَررحَم إِ اللهَّ كانَ ع َ ل ي ك ُ م ا ق ب ا يَا أ ي ه ا ا ل ذ ِ ي ن َ آ م ن و ا ا ت ق و ا ا ل ل ه و َ ق و ل ُ و ا ب َ و ل ا س د ي د ا ي ُ س ح ْ لَكُمْ ع م ا ل َ ك م و َ ي َ غ ف ر ل ك م ْ ذ ُ ن و ب َ ك م و م ن ي ُ ض ْ ع ا ل ل ه و َ ر س و ل ه ُ ف َ ق د ف ا ز َ ف َ و ز ً ا ع ظ ي م ً ا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها ك ل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المسلمون تكلمت في الخطبة الماضية عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أهميته وفضله وفضل أهله وعن اللعنات القاسية والعقوبات القاضية التي تلحب العم إذا هي ت ر ك ت وتخلفت عنه ونواصل حديثنا اليوم إن شاء الله عن هذه الفريضة العظيمة أيها المسلمون لا يشك شك أن ا ل ا م ي ر ي ن بالمعروف والناهين عن المنكر هم رسل الخير ودعاة الحق لكم سارت الأمة على نورهم واهتدت بكلامهم وتعليمهم لذا حبي بأولئك الذين هم محط أنظار المجتمع وأمل الأمة أن يتحلوا في أمرهم ونهيهم بآداب عظيمة وصفات جليلة ألا إن من أبرزها الإخماص لله فهو مفتاح القبول وطريق ا ل ت ع ي د والتسديد من العزيز الحميد فلا يأمر الآمر أو ينهن ناهي ليحسب في ا ل ا م ر ي ن أو ليصل بذلك إلى مال أو رتبة أو جاه أو نحوها من أ ع ر ا ب الدنيا الفانية وفي هذا منحظ دقيق خفي أن الآمر والناهي إذا رد عليه أمره أو التقص من كلامه أو و ذ ي فقد ينتصر لنفسه وهذا مذهب ل إ خ ل ا ص فعن أ ر ب ا ب المنذر قال المؤمن لا ينتصر لنفسه يمنعه من ذلك القرآن والسنة فهو ملجم ثاني الآذاب والصفات التي ينبغي أن يتحل بها الآمر والناهي العلم فينبغي أن يكون عالماً بما يأمر به وما ينهى عنه قال النووي رحمه الله تعالى إنما يأمر وينهى من كان ع ا ل م ا بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف باختلاف الشيء فإن كان من الواجبات الظاهرة كالصلاة والصيام أو من المحرمات المشهورة كالزنا والخمر و ن ح و ه ا فكل المسلمين علماء بها وإن كان من دقائق الأفعال و ا ل د ق و ا ن ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا له إنكاره بل ذلك للعلماء انتهى كلامه رحمه الله لكن مما ينبغي أن تعلمه يا عبد الله أنه لا يشترط أن تكون عالما فقيها بل يكفي أن تعلم أن هذا منكر فتنكره و وأن هذا من المعروف فتأمم به ث ا ل ث الآذان الصبر وهو سلاح ينبغي أن لا ينفك عن ا ل ا م ر ي ن بالمعروف والناهين عن المنكر فلا بد أن يناله من أذى الناس وسخريتهم وصدودهم ما يحتاج معه إلى صبر يوطنه على مواصرة ا ل ط ر ي ق وانظروا رحمكم الله إلى وصية نقمان ابنه وأمر وانهى عن المنكر ا ص ب ر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقال بعض أهل العلم من وطن نفسه على الأذى وأيقن بثواب الله لم يجد مس الأذى نعم فكثير من الناس يكره من يقطع عليه شهوته ويكدر لذته حتى وإن كانت محرما فلا يأسفن الآمر بالمعروف والناهع ن المنكر على من هجره وقلاه ولا يحزن على من فارقه وجفاه فتالله إنه بهذا يقطع ه يصير تعلقه برب الخلق سبحانه ومما يتعلق بالصبر أيضا الحلم فهما وصفان متلازما فإن لم يكن الآب والناهي ذا حلم فالغالب أن الناس لا يقبلون منه جاء في الصحيحين من حديث لمسعود رضي الله عنه أنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي ن ب ي ا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح ا ل د م ع ا وجهه ويقول رب فر لقومي فإنهم لا يعلمون الأدب الرابع ا ل ر ف و ص ل صلى الله عليه وسلم حين قال و م ن يُخْرَ م ِ ن ر ِ ب ي ُ خ ْ م ِ ن خ ي ْ ر َ ل ه ق ا ل ش ي ْ ا ل ْ س ل ا م ابن تينية رحمه الله تعالى و ا ل ر ف ق س ب ي ل ا ل ْ أ م ر ب ا ل م ع ر و ف و ا ل ن ه ي ع َ ا ل م ن ك ر و ل ه ذ ا ق ي ل ل ي ك ن ْ م ر ك ب ا ل م ع ر و ف ب ا ل م ع ْ ر ُ و ف ِ وَنَهْيُكَ عَلِي ا ش ْ م ُ بين من لا يملك أصحاب المنكر إلا الاستجابة العاجلة له لحسن مسلوبه ورفقه وحلمه وبين من يزيد النار اشتعالا بشدته وفراغة مسلوبه لكن مما ينبغي أن يُعلم في هذا أن الحاجة قد تدعو ا ل ش د ة أحيانا ذلك بحسب المنكر وصاحبه كما بين الأب وابنه والمعلم وتلميذه ونحو ذلك الأدب الخامس البدء بالأهم وتقديمه على غيره حسب ما تقتضيه المصلحة إن اللبيب إذا بدى م جسمه مرضان مختلفان داوى ا ل أ خ ط ر و ت د ر ج بالناس على طريق الخير واستدال الشر من نفوسهم أدب شرعي عظيم طبقه الأنبياء مع أقوامهم فبدأوا معهم بالتوحيد وما بعده وهكذا وكذلك العلماء رسل الأنبياء وما قصة عاد بن جبل وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم إياه إلى اليمن والتدرج مع الناس هناك عنا بمعيد فالمنكرات لا سيما في زماننا هذا منتشرة فهناك ما هو منها أشد نكارة أشد نكارة من بعضها وهكذا. الأدب السادس من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراعاة المصالح والنفاسد بأن لا يترتب على إ ن ك ا ر المنكر منكر ا ل خ ر أكبر وأوسع انتشارا من الأول ومن هذا الفقه كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفتي بعدم الإنكار على التتار ش ر ه م الخمر لأنهم إذا أفاقوا واستقامت عقولهم انتفتوا إلى المسلمين يقتلون ويفسدون وفي هذا المقام ي ح ص ن بمن يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يرجع إلى أهل العلم العالفين فهم أولى تقدير المصالح والمفاسد سامعا يجمل بالآمن بالمعروف والناهي عن المنكر إيجاد البديل عن المنكر ف ل ن ف س قد تكون معلقة بهذا المنكر إلى حد لا يمكن أن تنفصل عنه فالعوض هنا والبدل مما يساعد على التخفف من المنكر وهذا منهج رباني وأسلوب نبوي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا ينهى عن منكر إلا وينهى بمعروف يغني عنه كما ينهى بعبادة الله سبحانه وتعالى وينهى عن عبادة ما سواه فصاحب الأغاني لو استفدلته ذلك لأشرطة المرآن المرتل ترتيلا جيدا وكذا التي تحتوي على العلوم النافعة وصاحب النظرات المحرمة لو د ن ت ه على الزواج وحاولت أن تعينه على ذلك لكان ذلك البديل أوقع في نفسه وأدعى للاستجابة لأمرك ونهيك أيها الناس لقد كثر في زماننا هذا المخذلون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أكثر العقبات التي يختلقها الناس لأنفسهم تجاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن الناس من يجالس أصحاب المنكر وهم يعملون منكرهم ويخالقهم وهم متلبسون به ويحتج عليك بأنه ليس م ق ر ا لهم وأنه منكر عليهم بقلبه فلمثل هذا أقول إن الله تعالى لم يعذرك أن تنكر بقلبك فقط إلا عندما لا تستطيع بلسانك ويدك فكيف تسكث وأنت ر ى المنكر أمامك وبحضرتك ومن يمنعك من الكلام أم أنك تخاف المعاتبة وقضع العلاقة بينك وبينهم ثم هب أنك ح ق ا لم ت س ت ط ع إنكار بلسانك ولا يدك فإن الإنكار بقلبك يستنزل أن تفارق أهل المنكر ومنكرهم أن تفارق أهل المنكر ومنكرهم قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها يكفر بها ويستهزر بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في ح ب ي ث غيره إنكم إذا مثلهم ومن الناس من يتعلن بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا ه د ي ت م فيفهم بعضهم أن الإنسان عليه بنفسه و ص ا ح ه ا ولا يرتفج إلى مخالفات الآخرين فإن ذلك لا يضر به ف ا ل ض ر على أصحابها فقط ولو تأمل هذا الآية بتمامها لما رفق بالاحتجاج بها على رأيه هذا فالله تعالى يقول إذا اهتديتم فإن الاهتداء إذا عضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد ص د ى أبو بكه السديق رضي الله عنه لهذه الشبهة فقال يا أيها الناس إنكم ت ق ر و ن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا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 أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده أسأل الله السلامة والعافية وأن يجنبنا أسباب سخطه ومواضع غضبه وعقابه إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين لله رب العالمين والعاقبة بالمتقين ولا عدوان إلا عن الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن محمد العبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسمين ويأتي آخر ويوهن من قدر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصدع بالحق بحجة, بحجة أن ذلك يوجب الفتنة والبلاء وقد يتسرط بسبب ذلك على الصالحين فتضعف هلبتهم في قلوب الناس ولا يؤخذ منهم قول ولا رغي فسبحان الله أي دعوة صادقة قامت من غير ابتلاء ومصاعب يلاقيها من ي ت ع ل ل بترك الأمن بالمعروف والنهي عن المنكر لأن هذا الأمر هو مسؤولية الحكام والعلماء فسبحان الله هل غاب عن هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم من ر ا ى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبنسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إذن هو لكل مسلم رأى ذلك نعم لا شك أن العلماء والحكام وطلبة العلم عليهم من الحق ما ليس مثله على غيرهم لكن سكوت المجتمع واكتفاع أفراغه بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله هذا ا ل Kim kwam n من إذا وقع ا ل م ن ك وطلب منه الإنكار ي ت ع ل ل بأن المنكر قد وقع وانتهى الأمر فليس في الإنكار ف ا ئ د ا فعلى مثل هؤلاء يرد الله تعالى بقوله وإذ قالت, وإذ قالت أمة منهم لم تعظون ق و م ا ل ل ه مهلكهم أو ع ذ ب ه م ع ذ ا ب ا ش د ي د ا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون إن الله عز وجل لم يطلب منا النتيجة بل أمرنا بالبلاء وبذل السبب والله سبحانه من وراء ذلك وسواء تغير المنكر أم لم يتغير كفا كأن ذمتك بلئت أمام الله ناه أ ي َ ه َ ا ل م َ غ ض و ب ِ ع ل ي ْ ه ِ م وَنَ يَا أ ي ُ ه َ ا الَّذِينَ م َ ن و ا ت َ ق ُ و ا ا ل ل ه و َ م ِ ن و ا ب ِ ر ص ْ ر ُ ه ِ ي ب ت ك ُ م ك ف ْ ل َ ي ن ي ُ ب ت ِ ك ُ م ك ف ْ ل َ ي ن ِ م ِ ر ح م َ ت ه و َ ي ج ع َ ل ك م ن و ر ا ت َ م ش و ن َ ب ِ ه و َ ي َ غ ف ر ْ ل ك م و ا ل ل َّ ه غ َ ف ُ ر ر َ ي م ل ِ أ َ ل ا